نفسي اشراقت نفسي بنور من فؤادي حين باركت يا رب العيني و انتجت روحي وصارت دموعي جدي يا ربي خذ بقدم الرشادي اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي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 يا كريما ما لفضلك من فهدي يا سبيعان يا مجيبا يا عظيما أهدني يا خالق السبع الشهادي أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي وانت جثر روحي وصارت دموعي تجري يا الهي خذ لي قلبي المرشدي اشرقت نفسي بنور من فؤادي حين ما راكت يا رب العين الهادي روحي وصارت دموعي تجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقي كاليوم اعتمادي يا إلهي الكوني يا عوني يا ملاء الخلق في يوم المرى نفسي وانتشت روحي وصارت دمع يجري